الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شوف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب المختصر في العقيدة الأستاذ الدكتور خالد المشيك حفظه الله قال المؤلف حفظه الله الفصل السابع الإمامة والجماعة والصحابة والأولياء المطلب الأول الإمامة والجماعة وجوب البيعة قال صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية واه مصرم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ دكتور خالب شيخ حفظ الله تبارك وتعالى الفصل السابع الإمامة والجماعة والصحابة والأولياء الإمامة والجماعة وجوبها وجوب البيعة يعني يجب المسلم أن تكون في عنقه بيعة تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية وليس المقصود أن يبايع بنفسه وإنما يبايع بأنفسهم هم أهل الحل والعقل كبار القوم هم الذين يبايعون بأنفسهم أما عامة المسلمين فيبايعون بقلوبهم يعني خلاص نعتقد البيعة نعتقد البيعة لا بد للمسلم أن يعتقد البيعة إلا إذا كان ليس له إمام مثل إنسان يعيش في بلاد الكفر مثلا في بريطانيا في فرنسا في أمريكا مثلا في السوراليا يعني بلد غير مسلم فهنا هذا لا تلزمه بيعه لا تلزمه البيعة وإنما تلزم البيعة المسلم إذا كان يعيش في بلاد الإسلام فيبايع للحاكم المسلم يجب أن تكون له في عنقه بيعة هناك حديث باطل يشبه هذا الحديث اللي هو من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة هاده باطل كذب على رسول صلى الله عليه وسلم وإنما الحديث الصحيح من مات وليس في عنقه بيع وليس ولم يعرف إمام زمانه وإنما من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أي تشبه بأهل الجاهلية أي مات على سنة أهل الجاهلية لا أنه كافر ولكنه مات على سنة أهل الجاهلية الذين لا بيعث عندهم ولا طاعة لولي أمرهم نعم السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وإقامة الحج الحج والجمع والأعياد مع, والجمع والأعياد مع الأمواء أبغاء كانوا أو فجاعة والنصح لهم وود عند التنازع إلى الكتاب والسنة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فودوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا يحوم الخروج عليهم ولو جاؤوا الا ان يفعلوا كفرا بواحا عندنا فيه من الله بوهان لحديث عباده بن الصامت رضي الله عنه وفيه وأن لا ننازع الأمر أهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه بوهان رواه البخار نعم <تصفيق> السمع والطاعه لولي الامر لعموم قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقال اطيعوا الله ان طاعه الله مستقله واطيعوا الرسول طاعه الرسول مستقله لان الله لا يامرك الا بخير ولا ينهاك الا عن شر والرسول كذلك لا يامرك الا بخير ولا ينهاك الا عن شر واذا جعل طاعتهما مستقله فقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول لكن ما قال واطيعوا اولي الامر لان طاعه اولي الامر تابعه لان اولي الامر بشر يصيبون ويخطئون ولهم اهواء كغيرهم فممكن أن يأمر بمعصية وممكن أن ينهوا عن طاعة فلذلك قيد طاعتهم فيما أطاع فيه الله ورسوله أو أمر ليس فيه معصية لله ولا لرسوله كيعني امور الدنيا مثلا امور الدنيا مثل تنظيم الأمور الحين في الحياة مثلا الآن مثلا يقولك والله ما تسوق إلا في رخصة قيادة مثلا تطلع مثلا رخصة بناء كذا تطلع كذا هذه الأشياء الإشارة الحمراء تقف عندها الإشارة الخضراء تمشي السرعة حدها كذا القوانين المنظمة لحياة الناس تجب طاعتهم فيها تجب طاعتهم فيها فإذا ولي الأمر تطيعه فيما لا معصية لله فيه وإذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة وأمر عليهم أحدهم فأغضبوه في السفر فأمرهم بجمع الحطب فجمعوا الحطب فأشعل النفق قال أدخلوا فيها فبعضهم اراد ان يدخل في النار باب طاعت ولي الامر طاعه الامير فراد ان يدخل في النار وبعضهم تنع فقالوا لها فقالوا لها انما دخلنا في الاسلام لننجو من النار لا ندخل في النار فما اطاعوه بهذا حتى هدا وسكت كان غضبان فلما رجعوا للنبي النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه فقال اما لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعة بالمعروف انما الطاعة بالمعروف لان ولي الامر سواء كان ولي أمر بالسفر أو اللي أمر بالجيش أو اللي أمر في الحكم طيب بشر ممكن يأمر بطاعة ممكن يأمر بمعصية فلا يطاع إلا في أمر ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى لا عطاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم ويجب طبعا اقامه الحج معهم والجمعة صلاة الجمعة لأن خاصة في السابق كان ولي الأمر هو الذي يخطب الناس في الجمعة والاعياد مع الامراء يصلي الاعياد معهم طيب ما يخل يقول والله مثلا يوم الخميس العيد قال لا انا عندي الأربعة العيد او عندي الجمعه العيد لا الاضحى يوم يضحي الناس والفطر يوم يفطر الناس يتبع ولي الامر في هذا قال ابرارا كانوا او فجارا هذا موضوع اخر يعني ولي الامر ان كان صالحا فلنفسه نفسه وان كان فاسقا فعلى نفسه لكن نحن يتجب علينا الطاعه إلا إذا أمرنا بمعصية لا تضمن أن ولي الأمر في كل زمن وفي كل مكان طيب أن يكون صالحا قد يكون صالحا قد يكون طالحا وهذا مر على المسلمين في حياتهم فلذلك الطاعة واجبة له ما لم يامرك بالمعصية حتى لو كان صالح حتى لو كان تقيا وأمرك بالمعصية فلا طاعه له وأما إذا كان فاجرا فله الطاعة ما ايضا المعصيه إذن العبرة ليست ب كونه فاجرا أو تقيا أن يطاع وإنما في فيما يأمر به أو ينهى عنه نعم طيب قال يحرم الخروج عليهم ولو جاروا يعني وإن ظلموا لا يجوز الخروج عليهم لما في ذلك من الضرر الأعظم والمفسد الأعظم من البقاء في طاعة هؤلاء الجائرين فلا يجوز الخروج عليهم واذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك وقال ست... سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون وتجدون بعد في حجرة تجدون بعد أثر وأمورا تنكرونها وهذا الآن لو نظرت إلى عامة احتجاج الذين يخرجون على الحكام اليوم إلا ه... هذه الأمرين إما اثر أو أمور ينكرونها أبدا هذا هو جل الخروج الآن يعني أثرة يأخذون فلوسنا مناصب لهم يأخذون كل شيء لهم هذه الأثرة أمور تذكرونها معاصي في البلد في خمر في زنا في تبرج في نحن ما نعيد هذه الأشياء كلها حرام، لكن ما تبيح الخروج لأن مفسدة الخروج أعظم من بقاء هذه الأمور أعظم من بقاه وإنما يناصحون ويذكرون بالله ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولذلك انس بن مالك لما دخل على أحد الأمراء أظنه عبد الملك بن مروان فقال أو عن معاويه رضي الله عنه أنه قال له أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي أثرة ستكون بعدي أثرة يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم ما لك في أثر قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض قال إذا فاصبر أصبر أمرك النبي بالصبر اصبر حتى تلقاه على الحوض نعم الجماعة والإمام اولا الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة وهم الفقة الناجية طيب قولوا هنا إلا أن تروا منهم كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان إذا وصل الحاكم إلى الكفر والعياذ بالله لأن عندك الحاكم واحد من ثلاثة إما أن يكون تقيا عادلا وإما أن يكون فاسقا وإما أن يكون كافرا في تصنيف الرابع يا مسلم عادل يا مسلم فاسق يا كافر المسلم العادل لا يجوز الخروج عليه بأي حال من الأحوال والمسلم الفاسق كذلك لا يجوز الخروج عليه بقي عندنا الكافر لو تولى كافر على المؤمنين على المسلمين وهذا يقع يعني الآن في سوريا مثلا هذا النصيري مثلا يحكم المسلمين مثلا قد ذافي لما كان يحكم ليبيا مثلا قد أفتعوا بكفره مثلا صدام حسين لما كان يحكم العراق قد أفتعوا بكفره أقصد يعني لو تسلط على المسلمين حاكم كافر الآن كيف يصنعون به الأصل أنه لا يجوز للكافر أن يحكم المسلمين لعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني مؤمن منكم مؤمن منكم أما إذا كان كافرا ليس له طاع وإذا قلنا قبل قليل إذا كان الإنسان يعيش بلد كافر ما تكون له بيعة للبلد الكافر لولي الأمر الكافر كذلك إذا حكم بردتي الحاكم الذي رأى منه كفرا بواحا فهنا هذا أيضا لا, لا طاعة له لا طاعة له طيب إلا أن الإنسان يحترم قوانين البلد من باب المصلحه العامة هذا موضوع آخر لكن لا يطيعه إذا أمره كما يطيع الحاكم المسلم فإذا رأى منه كفرا بواحا ظاهرا فإنه هنا لا طاعة له لقول الله تبارك وتعالى وليجعل يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا طيب وهنا يقول الله تبارك وتعالى اطيعوا الله اطيعوا الرسول وأقول الامر منكم أي مؤمن منكم فإذا كان الحاكم كافرا هنا لا يجوز أن يبقى حاكم كافر يحكم المسلمين لكن أيضا تقولنا نسعى في عزل هذا الحاكم الكافر الذي يحكم المسلمين لا يجوز كذلك أن يكون عزله يترتب عليه مفسدة أعظم مثل اللي حصل في سوريا الآن حاكم كافر لكن عزله أدى إلى مفسدة أعظم ولم يعزل إلى الآن ليبيا شوفوا إلى الآن القتال دائر فيها والنفوس التي ذهبت والدمار الذي عمل البلاد طيب مع أن الحاكم حكم بكفره إلا أنه لما خرج شوفوا كيف تار فساد في البلد وهكذا فالقصد إذن حتى الحاكم الكافر يعزل ولكن بشرط أن لا يكون الضرر بعزله أعظم من الضرر ببقائه واضح الصورة إن شاء الله تعالى نعم قال الجماعة والامامه الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متابعون لهم باحسان وهذه الفرقة الناجية النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة الفرق هذه فيها فرقة ناجية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيام اللههم كذلك هاتسم الفرقة الناجية. هذه الفرقة الناجية هم الذين قال عن سؤل من هم يا رسول الله قال هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعني المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه هم الفرقة الناجية وإذلك الاصل الأصل اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة هذه الفرق الناجية التي تتبع الكتاب والسنة وتتبع أئمة المسلمين كما قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره نعم وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعه وإن اخطا في بعض الجزئيات ثانيا لا يجوز التفوق في الدين ولا الفتنة بين المسلمين ويجب ود ما اختلف به المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح نعم هذا نص الآية يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا هو الأصل أي خلاف يقع في الأمة يجب أن يرجع الى الكتاب والسنة. نعم ثالثا من خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي احسن واقامه الحجه عليه فان تاب والا عوقب بما يستحق شوعا نعم لا يجوز الخرج على الجماعه لا يجوز الخروج على الجماعة ويجب البقاء في جماعه المسلمين ومن خرج فانه ينصح ويذكر بالله تبارك وتعالى ويدعى إلى التزام فإن أبى يعاقب وكيف تكون عقوبته إذا كان فردا يسجن يضرب يؤدبه الإمام بحسب ما يراه مناسبا فإذا كانوا جماعة كالخوارج مثلا فإنهم كما قال الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من يقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي وهذا باب كامل في كتب الفقه باب قتال أهل البغي كتاب قتال اهل البغي فاذا بغوا على المسلمين يقاتلون وان خرجوا على الطاعه يلزمون بالطاعه واذا قال ابو بكر الصديق والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه واذا كان فردا عوقبه واذا خرج قتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج عليكم وامركم جميع فاقتلوه كائنا من كان فالقصد تفريق جماعه المسلمين لا يجوز بل يجب السعي لجمع كلمات المسلمين نعم وابدا إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأموي الدقيقة والمعاني العلمية نعم بعض الناس يمتحن شوف لآدم مثلا يصلي خلنا نشوف هذا من أهل البدع ولا من أهل السنة تعال ما تقول في الاستواء ما معنى الاستواء ما معنى كذا ما معنى كذا أبي است... ماذا تريد قال أريد أن أعرف أشعري صوفي معتزلي قبوري شيعي خارجي ليش الأصل الناس على السلامة الناس إلا إذا شفت شيء شفت تصرف سمعت قولا آه يعني آه رأيت تصرفا سمعت قولا يعني يثير الشك نعم أما الأصل لا يجوز امتحان الناس نأتي يمتحنهم خلنا نشوف هذا شنو عقيدته يجي أسئلة, أسئلة في العقيدة عشان يعرف ما هي عقيدة اتفق أهل العلم أنه لا يجوز امتحان الناس في عقائدهم لا يجوز امتحان الناس في عقائدهم وحمل أمرهم على السلامة هذا هو الأصل نعم خامسا الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك والأصل حمل كلامهم على المحمد الحسن ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات والعكس يعني, يعني الأصل قلنا يحمل الناس على السلامة لكن أيضا إذا كان هذا الإنسان يأتي بكلمات يعني فيها فحش أو فيها أمور عقدية باطلة ما يجوز بعد أيضا ندافع عنه ونقول لا لعله يقصد كذا وصير تعسف في فهم قوله لا إذا كان يعني كلامه يظهر أنه يريد السوء بالدين أو يريد الطعن أو يريد غير ذلك فهذا لا يتأول له يعني مثال هؤلاء الذين خرجوا علينا اليوم يتكلمون في عقيل مثال شحرول كيالي وعدنان إبراهيم وغيرهم من المفسدين في الأرض مثلا هل لا يجد أن يتكقال لا لعله يقصد كذا لعله يتكلم هؤلاء ظهر من كلامهم أنهم يريدون الطعن في دين الله تبارك وتعالى نعم سادسا فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون, متوعدون بالهلاك والناء وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد إلا من كان منهم كافر في الباطن أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليها السلف والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة وحكمهم حكم الموت الدين نعم نعود للحديث مرة ثانية افترقت اليهود على 71 فرقة النصارى النصارة 72 فرقة وستفترق أمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة الآن اعتبر أنت الإسلام يعني دائرة داخلها دائرة وخارجها دائرة الإسلام دائرة داخلها دائرة وخارجها دائرة أكبر أعطيكم مثالا الآن هذا قطعة سبع نحن في قطعة سبع في ضحية الصديق قطعة سبعين تكون في الصديق، وصديق أين تكون؟ في الكويت، واضح؟ إذا الكويت الدائرة الكبيرة، الصديق دائرة أصغر داخل الدائرة الكبيرة، قطعة سبعة دائرة أصغر داخل ضاحية الصديق، صحيح ولا لا؟ طيب، عندنا الآن الفرقة الناجية هي هي قطعة سبعة ن دائرة الصغيرة. زين الدائرة الأكبر وهي الصديق اللي هي الإسلام الدائرة الأكبر اللي هي دولة الكويت الإنسانية طيب فالآن لما تأتي تنظر إلى الناس الناس تقسم إلى مسلمين وكفار مسلمين وكفار ما الذي يجمع المسلمين والكفار الدائرة الكبيرة دائرة الإنسانية دائرة الإسلام أصغر من دائرة الإنسانية لأن لا يدخلها الكفار لا يدخلها الكفار فهي دائرة أصغر ثم دائرة الإسلام داخلها دائرة صغيرة اسمها الفرقه الناجية في هناك مسلمون لكن ليسوا من فرقة الناجية هناك مسلمون ليسوا من الفرقة الناجية إذا جميع الفرق المنحرفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وترتبط قمه اعدائه فرقه كلها في النار الا واحده كلهم مسلمون هذول وسبعين فرقه كلهم مسلمون لكن ايش اهل بدع منحرفون الانسان كما قال اهل العلم اما نكون يكون ملتزم اما يكون منحرفا والانحراف نوعان انحراف سلوكي وانحراف عقدي الانحراف السلوكي اللي هو يشرب خمر يعق والديه يزني يقتل يترك الصوم هذا انحراف سلوكي هناك انحراف عقدي بالفكر وهي البدع ورؤوس البدع خمسة كما ما هو معلوم المرجعة والقدريه, والقدرية والجهمية والشيعة والخوارج هذه رؤوس البدع طيب فهذه الخمسة تفرعت عنها فرق كثيره تفرعت عنها فرق كثيره فالقصد ان هذه الفرق في الجمله مسلمه في وسبعين فرقه الاخبار كلهم مسلمون لكن عندهم انحراف عقدي لذلك سموهم اهل البدع منحرفون عقديا ليسوا منحرف ليسوا منحرفين سلوكيا وإنما عقديا المنحرف سلوكي شرب خمر كما قلنا سارق الشاش كذاب عاق هذا انحراف سلوكي فالمهم أن الفرقة الناجية هي التي سلمت من الانحراف العقدي وإن كان في بعض الانحراف سلوكي أهول انحراف سلوكي اهون من العقدي فالفرقة الناجية هم الذين اتفقوا على عقيدة واحدة ثم تخرج الدائره الأكبر دائرة الإسلام في فرق مسلمة لكنها إيش؟ ليس من الفرقة الناجية منحرفون عقدي لكن ليسوا بكفار ثم من زاد انحرافه خرج من دائرة الإسلام مثل الدروز مثلا الدروز يقول أننا مسلمين بعضهم يقول أننا مو مسلمين لكنهم أهل العلم حكموا بأنهم خارج دائرة الإسلام النصيريه يقول أننا نقول لا لا أنتم خارج دائرة الإسلام البهائي خارج وهكذا فالقصد أنه هناك من هو داخل دائرة الإسلام من يدعي أنه داخل دائرة الإسلام لكنه خارج هذه الدائرة نعم سابعا الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة والصلاة خلف مستوى الحالي من المسلمين صحيحة وتوكها بدعوى جهالة حالة بدعة وتوكها جهالة حاله وتوكها بدعوى جهالة حاله بدعة نعم لأن قلنا لا يجوز البحث في عقائد الناس خلنا نشوف نوع عقيدة لحظة بنصلي خلف هذا الإمام تدري عنا الإمام هذا شنو يمكن عندنا انحراف عقيدة خلينا نختبره ما يجوز اختبار الناس كما قلنا قبل قليل الأصل مسلم تصلي خلفه هذا هو الأصل ولا تختبر الناس في عقائدهم ما يجوز اختبار الناس في عقائدهم قال الجمعة الجانب عظم شعر الصلاة خلفه كل بر وفاجر صحيحه وإذا قاعد عند أهل العلم كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره هذه قاعدة كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، يستثنى فقط المرأة مع الرجل ما تصح، تصح صلاة ولا تصح إمامتها للرجل، لكن الأصل أن من صحت صلاة ولنفسه صحت إمامته لغيره، فصلي أنت، فلك صلاتك وعليه بدعته، ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه لما سيطر الثوار الخوارج الفسق الفجر على المدينة وقتلوا أو حاصروا عثمان. في بيته كان هم الذين يصلون بالناس وهم يخطبون الجمعة بالناس فجاء عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى عثمان رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين يصلي في الناس من ترى فماذا ترى قال صلوا خلفهم فلكم وعليهم صلوا خلفهم فلكم وعلي ما خارجون عليه وفجار فساق ومع هذا قال لكم وعليهم لكم صلاتكم وعليهم بدعتهم أو انحرافهم نعم ثامنا لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجو من المسلمين مع إمكانها خلف غيره وإن وقعت صحت ويأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم فإن لم يوجد إلا مثله أو شو منه جازت خلفه جازت خلفه ولا يجوز توكها ومن حكم, حكم بكفوه فلا تصح الصلاة خلفه نعم إذا كان عندك أكثر من مسجد ومسجد يصلي فيه رجل مبتدع مخالف اهل السنه ومسجد يصلي فيه سني ما يجوز تصلي خلفه مبتدع طالما انك تجد مسجد وأن تعرف ان هذا مبتدع وانت تجد مسجد يصلي فيه سني فليس لك ان تصلي خلف المبتدع لكن اذا كان لا يوجد الا هذا المسجد او كل المساجد مثلا يصلي فيها مبتدعه مثلا صلي خلفه ومصادقه صحيحه ما لم يصلوا الى الكفر فاذا وصلت بدعته الى الكفر لا تجوز صلات خلفه صار كافرا، أما إذا كان مسلما فتصلي خلفه. مثل اللي يروحون عمان مثلا يصلي خلف الإباضية مثلا صلاتهم صحيحة. إذا كانت مثلاً المنطقة اللي فيها ما فيها إلا مساجد إباضية، يصلي خلفهم. ولا ترى قصا على تكلم الرجل من أهل عمان. طيب في خلفهم ولا شيء عليه. لكن إذا كان في أكثر من مسجد وفي مسجد سني مسجد إباضي لا ما يصلي خلف الإباضي، يصلي خلف السني. لكن لو صلى خلف الإباضي صلاته صحيحة. صلاته صحيحة نعم. تاسعا الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد من الله إليكم. أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم ومن تغلب ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجب طاعته بالمعروف ومناصحته وحوم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله بوها نعم الأصل الإمام الكبرى اللي هو أمير المؤمنين اولي أو الامر الأمر الأصل تثبت له بالبيع تمت البيع له فهو أمير المؤمنين له السمع والطاعة المتغلب اللي يسمونه الانقلاب إذا انقلب وأخذ الحكم بالقوة كما حدثت أيام الدوله العباسيه كانت الدول الامويه هي التي تحكم انقلب عليهم العباسيون وحكم ماذا فعل علماء الأمة فاعوا لانه ما خلاص تغلب هو خرج هو فعلهم غلط الذي فعله العباسيون لكن خرجوا ما ما بدنا نمنعهم خرجوا طيب ايش نخرج عليهم ما نخلص ناس تخرج على ناس وناس تخرج خلاص هو تغلب الله يحاسبه سبحانه وتعالى على خروجه لكن نحن الان تعامة المسلمين المتغلب خلاص نقول لك يا سمعط قلتها الامر ما نبحث عن ايش متغلب آخر ومتغلب ثالث متغلب رابع فوضى وهذا يسمون ايش كما قال إسحاق الثوري ليس الفقيه من يعرف المفسدة من المصلحة ولكن الفقيه هو الذي يعلم أعظم المفسدتين وأعظم المصلحتين يعني الذي يقارن بين المفاسد بعضها ما بعض والمصالح بعضها مع بعض فالقصد أنه لو جاء إنسان تغلب مثلا أخذ الحكم بالقوة طيب فليس واجبا علينا أن نخرج عليه بالقوة أيضا لأن كم ستذهب من الدماء حتى تستقر أمور المسلمين ما تستقر هكذا فلذلك إذا تقلب بالقوة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى لكن نحن سنطيع ما لم يكن كافرا إذا كان كافرا كما قلنا قبل قليل يجب عزله أيضا بعدم مفسدة أعظم نعم يوانا الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين وإن جاءوا نعم الصلاة والحج والجهاد كما مر قبل قليل أنه يقام الحج وتقام الصلاة وتقام الجمعة والأعياد مع أئمة المسلمين وإن كانوا جائرين لكن ما زالوا مسلمين نعم الحادي عشر يحوم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية وهو من أكبر الكبائر وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك وقد يجب بحسب المصلحة والحال نعم يعني القتال بين المسلمين لا يجوز وإذا كنت يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار ويقول قتال المسلم كفر وسبابه فسوق فالإنسان يحذر من هذا لا يقاتل المسلم خاصة إذا كان أمور الدنيا أما إذا كان لتأويل ديني كما وقع في الجمل وصفين مثلا لم يتقاتلوا على الدنيا وإنما تقاتلوا على تأويل دين. هذا مخطئ بالدين وليس من باب القتال لأجل الدنيا يعني علي ما قاتل معاوية لأجل الخلافة يعني نالها هو وإنما يرى أن معاوية خرج عن طاعة المسلمين واضح فيقاتلوا ليرده إلى جادة الجد... إلى الصواب فالقتال على الدين جائز وهذا محل اجتهاد أما القتال لأجل الدنيا فهذا الذي يحرم الا اذا كان دفعا عن النفس إنسان يدافع عن نفسه هذا موضوع آخر الرسول صلى الله عليه وسلم جارا قال, قال لا تعطيه مالك قال رأيت أن قاتلا قال قتله قال إن قال أنت شهيد قال رأيت أن قتلت هو في النار فهذا في حال دفع عن النفس نعم الإنسان يدافع عن نفسه يبدأ بالقتال لأجل ان يحصل الدنيا فهذا لا يجوز نقف هنا والله على علم صلى الله عليه وسلم. حد عنده سؤال؟ ماذا؟ كيف كيف كيف؟ ماذا؟ يسأل من يتق بدينه وعلمه وورعه و. ما افتاه به يقل به هنا